فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ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 قَتِفَ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِ وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا فَمِنكُمْ قَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن